ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده الله تعالى أكس واجلات ما هو تيرى المال بن رجل بالحنب في السلاي تازفين بابو بواني تيوم وواء لينيق بي نجو تازفين بابواني نجو أتبتين بابرالي لجو جي نيا يكي يو جو أبي نيا يكي ييق باتين بابو بولينو سيستي أتبوي نيم نيق بأولا tí ń ati fún ìjì àjòjì àti ka tó fa ni ó layan iníma nípa wọ́la ti ń bẹ fún uníọmọ̀tíyàn iníma nípa wọn ka tó fa ní o jikin yà lè jìna sí àwọn ka tí wọ́n ní fi jẹ́ غربا غانغان ايجاجوجي سو النبي صلى الله عليه وسلم ما في سلاي كيلو بين اون فا تي اون اوفيسي لوري ميلا يوكان وانا في صرا فتنه الشبهات وفتنه الشهوات الحافظ بن راجب رحمه الله تعالى وتسواله ما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم توسفيه حديثنا الرساله ان تو جه يفينو ططططط اطي ان بوروفينو انتو الله تعالى وعدس وجوانين فاما فتنه الشبهات ونياتك تله ونو اما فتنه الشهوات اليا دنو ا يفك فيكم ففي صحيح مسلم ان انه صحيح مسلم اذ كان حديثه حديث الافتراق حديث بي النبي صلى الله عليه وسلم بيوبن اي سلايفون واه حديثه حديث دون له من اسناده ون له bitawator welu pe won to gba wa po gyan ti o se ja niyan ti o se pe ni won ara rogmi dalik so mo se be se be na asiri doktor yusuf وزو يوسف القرباوي راى ان تقوي حديثيني ضعيفين ليس يوسف القرباوي كما تقوي ضعيف لضريف انه والحرام اني الحلال والحلال ا اتمامنا المسلمين اني بي تنديرو سو Away, so a ma fe fita ka ba fi ropa pe pe pin awon ko ni ko bi suna wọn ba. wọn tun pi awon wanda otahali wanda ikurani le bi o nusewa je loda wọn lawaba sahana fi wata اتان تو دبيره وضعف حديثه ثم بيقولين وكان اا اما تو كان ليكيش هو ابن حزم اا ابن, حزمي آآ المام ابن الوزير انت يا وانا ضعف الحديث ايراني ابن حزم ضعف وني قولون كي كلها في النار الا واحدا كلها في النار الا واحدا بلهمتي ابن حزم الضعافانيات سياتي علي بلهمي غنفراري بلهمي صحيح لرا وزياده صحيح تو قد توانو اصل غنغ ز لرا صحيح كلها في النار الا واحدا لرا وزياده للي كان في صح ا صحيح او ما انا عليه واصحابي ما انا عليه واصحابي ترى ما زياده تيو في باب تيو في باب صحيحين سبحان او زياده مي وا تصحيحته تسميتما بلوي شوف ا ابن حزم ا ابن الوزير بلونت ثم كرداوي ó dọ̀ hafa hariti yìí so a ti di mẹ́ pé alimẹ́ ibùn hàzimi a ojú ti wọn kọ́nàwàtí a ṣe lára kó kẹwàá ojú wọn ò fi bẹ́ẹ̀ tó àwọn tiara hariti dada ilẹ̀ yìí mi nìkọ́kọ́ ní sọ́nà àúlùmọ̀ àmì ìrìnlẹ̀ ìrìnlẹ̀ ìgbìyànjú ìgbìyànjú” nígbìyànjú” ìrìnlẹ̀ ìrìnlẹ̀ ìgbìyànjú” ìgbìyànjú” ìgbìyànjú” ìgbìyànjú” ìgbìyànjú” ìgbìyànjú” ìgbìyànjú” ni pe àwọn ònìyàn hadisi tí o bá sọ ṣe ẹwà lọ́dọ́ ọ̀tawọ́n. o n yà bó ṣe pé alìmọ̀lá ṣàtìlú wọ́n ma ń dọ̀ àríwá wọ́n ma ń sọ haka hadisi bozley wọ́n ń gba miini. ó wa amma mítò wọn eh na rawun kan ta si tun salaye o na ni be ninu إنه ثمتين واسبعين فرقا كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن المله شكرا ساقوب ببوين تبع ساقوب ببوين فقد خالف الكتاب والسنة الله أكبر إلوان باتي قرآن السنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم اوسي يابا اباكو وان صحابه كي ينه الله بما بروري واجماعي لاكوكو بل وا اجماع الام ائمه الاربع كروياكو اكونكو وان ائمه مري وغير الاربع اتنطياتو فيهم قسنوا قسنوا من كفر كل واحد من ال 270 ẹn to pe gbogbo awon ijo 72 yan to pe gbogbo won ni keferi papapata wa inna ma yukaffiru ba'dhum ba'dhan ta finsan ni gbo gbo en to bawo pe awon 72 yen yapa ijma'a muslimi ko la o ti yapa qur'aan ati sunna yo a ma ni aelan se ma o salaf ko ke ni pe salaf awon man so pe on bid'a ni pe olorun wa ta'ala o ni gba iseere ni pun bid'a ni pe olorun wa ta'ala o ni ya iseere wo abi ata awon ta awon salaf man so npa الامام البيهقي رحمه الله تعالى وصننه تروى وني والذي روينا عن الشافعي بويتا غباوا اتدوا على امام الشافعي وغيره من الائمه اتوام مينه تو ياتونوا من تكفير هؤلاء المبتدعه نينو بي وان بين اوان اوني كفري وان انما به كفر دون كفر انت غبالي رو ني كفري كان سو so, كفرنا دون كفرين او ني ايران كنوا كفري تي سي كفري يس كفري جانفنا عليه ينه كنوا كفرين ايران ونو كفري ينه بي اني تو ساي موري پلو اسس الله اكبر او انا تيان فين ساي موري الله اكبر پوگه ابي اني تو tọ́fí ń sárayé ní gbogbo àwọn ọjọ́ 72 yìí àkèsè gbogbo wọn ni ma jẹ́ kéfèrè ohun nítorínà kí a máa gbátan jẹ́ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ma dogbọ́n pé àwọn musulmi ní kéfèrè tí wọ́n sì máa fi hìlò haditi tí wọ́n ma fi sẹ́rẹ̀ a koni mu mi ki nfarogun o bi baba e ko hadisi ni pe so to mo pe gbogbo won na ni won wo bona ni pe won o se gbere nuno na woni baba ni fihimul kafir wa fihimul asi wa fihimul mubtari' a shefu muhammadu naswari harauthani a tawon rami kudani nwa wato siwajuwa wọn wọn wọlu maraire kuna bako bako kewọn baki naa mo dakọ kinika narị kwe kwe a alimawon ibnarwazir a wọn na abdon haifara nwata wọn abdon haifara harafi ni so indọwa n be ni pe gebi mo si sọsọ nri naan ا تي انما ابن الحزم كلها في النار زياده كلها في النار موي صوقي اوان في اوان تسيبي حديثي ومن موضوع عفا حديثي لرا ومتدقه اوان وكان لرا اوني اودوتسواجو اوان الكوثر اتي ما كيرو كيوري ابو غد الشيخ محمد ناصر الدين الالباني وسيني اون علي تي وان سي نيبا حديثي باك نيا لارا وان حديثي اوناني ابا مون لارا وان تو حديثي كين صوبيه اون الشوكاني الامام الشوكاني ا الامام الالباني موسي وان الحديث احاديث بكنه و سالي نبا كلها في النار بولوم تو رلانين ا امام رحمه الله تعالى و وهذا المتن المحفوظ يعني كلهم في النار الا واحده ورد عن جماعه من الصحابه ولديوا ني اوان منهم انس بن مالك لاماناني انس بن مالك رضي الله عنه وقد وجدت له عنه وحده سبع طرق وقد وجدت له عنه وحده سبع طرق شيخ الالباني زقي انس يغفراني وانا مجي اني مو تري تو غبالا دودو انس انس يغفراني انو يا انا مجي wa natiis nani mambawa awon turuk so tiis nani mambawa oto oto meje logba awon latodo anas in ti shekhul albani soniye wa zalika mimma yu'akkid mutanana alhadith bihalal la awon katsokani pa kema soron pa gbolohun pe kulluha fi an-nar yu lafiyane allati tafarrada bihi aw ulaiika du'afa so bi awon gbugba awon ton so gan وذلك مما يؤكد بطلان الحديث بهذا اللغوي الذي تفرد به اولئك الضعفاء وني اليه يغضانا ديتهي ايوا ايرو اوا غولوغ غولوغينا تواني تو له وخاصه ياسين الذيات هذا فقط اوكي فقد خالفه من هو خير منه عبد الله بن سفيان ورواه عن يحيى بن سعيد بن أنس باللفظ باللفظ المحفوظ ذكر الباني زوقي ما بعضه لو ياسين الزيات بيراها متتكو حديثي ناني قال انا ضعفاء تمشي حديث حديث صحيح اما نوقاد عن علماء قلنا حديث نقي حديث نقي حديث صحيح so uh, لا معاناني عبد الله بن سفيان جايبي الشيخ uh, العلوي دقه فروه ايحيى بن سعيد عن أن انس و نقوله على قديحيى بن سعيد عن انس باللفظ المحفوظ so شيخ العلوي ما سلام عليكم كفي وراده بما زمان دو عفا حديثي امو بيداني سو كوثريه القردوي ا ا دعوش ولد شينقيتي بكلو كوري بابا شينقيتي تاكو دواء البيانو اطمننا نينا امو بيدا بيتي شكر الباني داكوي زياده بكلو كوري اتامن اني نمون بذاك ما في ضعف زياد ياسين زياد تامن في ضعف حديثه سيونيفون يعتبر ايسان وينسان على فرض لا ديجال نعم نيتسواجو الامر رجع واما فتنه الشهوات ايه فتنه يفكر ففي صحيح مسلم انه صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو لاتدى عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال <سؤال> عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتدى النبي كيكيو لا اتي اي يرابا لايكو ججلكم وبيفون قال كيف أنتم بوني سيسينيو سيجى إذا فتحت عليكم خزائن فارس ورغوم ماذا تبا سيفونيو اما قد فارس اتامروا اي قوم انتم قال عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف زقي نقول كما امرنا الله امص انتم ما باوا لاسينا انتم ما باوا لاسينا نا ججبهنا لاسي ما ص ان يبدا قال او غير ذلك ان الله صلى الله عليه وسلم انبيس بص... اناس بص... أنا الله نقي ابي ان كاميد يطوصي سو الله سبحانه و تعالى لا تي في عبد الرحمن بن عوف ابي كاميد يطوصي لا مسيدي تكنى فاسود انبي ورسلي انزو ما سي غنغ انني اي ما سي ثم تتحاسدوني لئن اي ثم جاد جاد baru laina e ma ko en seyama muninota indja nabi sallallahu alaihi wasallam so ultimate be ke se fitna shubha ni kanu manda e bo shubha e kanin man pinsin ara o laawon ka to man pinsin o na ni وفي صحيح البخاري انما ابن رجب تسواجوني ومن صحيح البخاري انا عمر بن عوف اتوضا عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضوا النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم قال انني والله مبرق الاولان ما الفقر اخشى عليكم كيسو سليم من ولكن اخشى سمن من بر antobisato arikun wikipedia.com/tobisato-arikun o duniya kan fiyaye funyi kan tele ni pepele funyi kyama buskito tahala na nke ana kwabila kun gege ba si tepere ka n fe fawon to siwaju yi fatana faso ha wa bere si n jasi tewabeere si n jasi kànà àfàsùwà gẹ́gẹ́ bí àwọn náà sí bẹ̀rẹ̀ sí ń jà sí ẹwà bẹ̀rẹ̀ sí ń jà sí ayé ẹwà sí sí fáǹfà lórí ẹ gẹ́gẹ́ báwọn tó síwájú nínáà gẹ́bà wọn náà sí bẹ̀rẹ̀ sí ń jà sí fánfà oní oníje káwọn èèyàn kan dí gùnrọ̀bá àdìmọ̀ ìbọn rọ́jẹ̀ fún sàlàyé kí ní dítàwọn nǹkan fi jí àjọjì gẹngẹn aláòkó ní fìtìna ṣùgbọ́n à tó débà àwọn èèyàn imam muslim fìtìna ṣáhọ́ wọ́n kọ̀bátà ìbìnà àmìrì nínú harifi ọkọ̀bátà ìbìnà àmìrì a ní nàbí sọ̀rọ̀láà aléhìwàṣẹ́lẹ̀ ma'anáhù idon ní pé hariti yí na tún wá ní ìtumà tó wá pẹ̀lú rú túnmà báyìí so niti awon olu ma n so pe milu mere ni eya to se pe e ala obasi fe ni taraka ti o morito na obasi fun abi yiwu won ko se pe ala obasi hana wa ta'ala, ko fun won ni peperon aye a ko otori e ko wa sofo alkayama alari abubi la ko son nlaka ito o o yi kun to kuna ni kenya julo si laye ewololo laju ninu ah alghani walfaqir ayehema afdal inu low atilo si ti an ba wo ko wo ere ina gbolohun ereyi mejeji suba ba se wa fi nkan kun le won se pe ewololo laju le tabayyi pe alghani yu atfaqiruni so alama baloma find toba wo ni oro alama balosi man sen toba wo ni taraka in yakoni koko ay mai faqir tubruju ghani lo subban اني ايهما افضل الغني الشاكر او الفقير الصابر يقولوا لاجونوا ان بقي الغني الشاكر ولو ثم اقب ثم نقب سبحانه وتعالى حتى تلك توسبه ونصروا لوري ادون تونا ما بافن الله سبحانه وتعالى لايما سي علم ابن قال الله سبحانه وتعالى وسجدوا ابن كانني كانني حجه توقويي هون اولماغبا اي تو سان فانفلا ريني ميجي القول اني yani صمري ناني بي ا uh, وناني بي اي تو با بشيخ الاسلام ناس سونانيه سونيماتاما so, بشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اني yani بي اه سوني اه so, النبي صلى الله عليه وسلم برو هو وسي اباروا كن كوكو انتيام فيورو ياسي اتنتو ني غانغا وني وجا المام بيقولوا جابته سوادو بي وفي الصحيحين من حديث عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ايضا ولوتم ولا تودى عباد بن عامر يرتماي النبي صلى الله عليه وسلم لو ان سالكون بلهون كان بي ولما فتحت كنوز كنوز كسرا ني باتي awon sahaba jinwa bori awon ro obakisira a ala umar ibn ala umar ibn khattab ni igba umar ibn khattab fẹ́kọ́láwọ́sọ̀pẹ́ ìnàhàdà tẹ́rìlìlìó lẹ́m̀ yóò fífàwọn yanká oròkisirai fi yanká yìí buríyẹ̀ yíò na wọn yanká tó ti fiwájú. ìlà jẹ́ aláàláàbáṣa hùn so wakanan nabi yi al-nabi wa rojab ta soji pe wa kanan nabi yi sallallahu aleyhi wasallam a naifisar allasa ganga fara a arau alikunyi gesenu haditha akuba lotiwa sa alimadun rojab ganganin wani wafin an so to wakanan nabi yi sallallahu aleyhi wasallam alikunyi allahu anan bayo ويا انا بقول لها العافيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم وانا النبي صلى الله عليه وسلم غن غن ريو يخشى على امته هاتين الفتنتين وانا في فتنه من جهه النبي صلى الله عليه وسلم مبروره لوري كما في المسند للامام احمد مسند امام احمد انا ابي برزه كيبوسي ولا تو ابي النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال الله انما اخشى عليكم الشهوات نيبي انكي مون بيرو فونيو اون ني يفيكو في اوكن التي في بدونكم اي تو واني نو كونين و فروجكم اتي ابين اوم دي لات الفتن اتي وان فيتنات يوما صو نانو حديثي حديث توسي بي اا اولومان ني تصوت اوتونيين سو امول so, مامي ضعفه حديثي اا تنصبيه حديث منقطع حديث منقطع سو so, وكل ما لم يتدسل بحالي اسناده منقطع الاو صالذ so, ان جواب با... انتبه اسناده لا رين كان كو سو بو يوني او اني منقطع الحديث المنقطع سو ا امام البيهقي عم اصي حديث مرسل حديث مرسل بويا انقطاع رناني حديث منقطع ا اولي سريسين تو بايبو ري كما جاء معلق تو بايبو بعد التابعي كما جاء مرسل تو بايبو اه اا امجد لوتيران تي سي بي اا امجد لوتيران تي و سينو استنادي يوما جم اظن صايب بي اا اون اي تو ياتوس مرسل ثم الشيخ محمد ناصر الدين رحمه الله تعالى واصحح حديثه انه اا ظلال الجنه سمصحح حديثه رحمه الله تعالى والعلم عند الله امالوا ولا يا حديث بيقول لا في عبد نعم النبي صلى الله عليه وسلم ان جاء النبي سنن حديثه هو ان فيتنا ماجينا لهم ده هو قالوا بينه انت كوا wà fúró jíkun inti tí Ati wà lábẹ́ ẹ̀yà àti wa so nínú ríwá yàtí mi wọ́n ni ahwa mọ̀díllátìl àwọn ìfẹ́nú ti ma sọ́yánù as ibramman al a sahabiyar jarir wani ya wọ́ تفسير الإمام الطبري إبن ما سعود لا يقول أحدكم اللهم إني عوذيك من الفتنة يعني كان يقول لما سأخبر يقول لما سأخبر موائسا لا يقول لكم بفتنة فليس أحد إلا وهو مشتبل على, على فتنة إبن ما سعود سأخبر سأخبر لما سأخبر لما سأخبر لأن الله تعالى يقول تربي الله سأخبر إِنَّا أَمَّالُكُمْ أموال وَأُوَّلَادُكُمْ فِيْتْنَةٌ يَوْلَى اللَّهَ بَعْدِizَى إِنَّا رِضُكِيَا أَنْا إِنَّا أَتَعَمَائِكَ فِيْتْنَةً مَجَى إِنَّا أَمَّاسَانُ en yon bon yo wason konbi fit nan nou so n'abdoullah ibn masaud eleyi a minba vipeke yan se a dan monkan kan so da en yo fi ikijitan fe dako en yo fi lola eleyi se man se le ganganino hadithan nabi kan fara li so se nabi ko tuma se en se yan sugban se lemukan سودا ني في الله سولين يا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وصوني بارا وني فان الغيه والضلال وني ال ان اتي كان كان يجمع جميع السيئات بني ادم اومنكب بوسه اومي اومن النبي ادم أفعطني. فان الانسان كما قال تعالى تربي اميان جيبلو وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فبظلمه يكون غاويا يقول الاسلام زبوي بل ابو سيره نيو في جادي تو جغووي تو وبجهله يكون ضاللا ولو اي مكاره يوصيفن الله يا نيو في جانيتي كو ضال و غاويا ما يجمع بين الامرين يكون ضاللا في شيء يقولك اوغبا ني اوميهان ما في شيء يقولك اوغبا ني اوميهان ما نكوميجي ببابو زيبي يودي في شيء يجني ضن منك وغاويا في شيء انت زيبي هو ظلوم جهول هما الذين على كل من من الذنب من الذنبين بالاخر ان في فيا كما قال في قلوبهم مرض اي سن الله مرضا ولو وقال الله أبوه فلما أزاغوا يقول أن يجرى كل جنة الله أزاغ الله قلوبهم الله أبا يأكى كما يثاب المؤمن الشيخ الإسلام أبوه كيف يوزي السلام من ناسا على الحسنة بحسنة أخرى يقول لنا أبوه تجهد أداء من رفوناتها فإذا عمل بعلمه تحب أبوه تسين لنظم ورثه الله علم ما لم يعلم الله أبوه تجهد أداء واما موديلات الفتن شكر الاسلام تزوج ونيري موديلات الفتن فان يفتن العبد فيضل عن عن سبيل الله ويكون كوندرو كو سنقولوا طلاب وهو يحسب انه مهتد يسمى رقي اوني والوري كما قال تعالى gib Allah ومن يعش عن ذكري o bẹn to ba ro pe ohun o se igbesi aye ku oni bi iran ti olorun ba ohun o se igbesi aye ron ku oni bi iran ti o ma yashu 'an likirur rahiman to de won o se igbesi fa huwa lahu qarin o taburuku fun ti وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ أَمْ قَرِينِ يَبْغُونَ قُرُونًا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَسْكَنُهُمْ يَقُومُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ نُصِبَ لَهُمْ مَنَعَ وَقَالَ أَنَا رَزَقْتُ قَوْمِي لَهُ سُوءٌ عَمَلِي إِذَنِ تَذْكِي سَبُرَ ويهدي من يشاء الله واسمن تصنئ تباو وقال انا بنصو وكذلك زجنا لفرعون سوء عملي باسي باسي الفلاسفه فرعون اوان سيبروكو دنييا وسد عن السبيل اعتيما سي اوان يكو مي وما كيد في وما كيد فرعون الا في تباب اوان اتي فرعون كجنتك وقال انا راجيو بي كل حل نبيكم بالاخرين اعمالا ان جاتين فونيني رو اوانتي وو سوفو الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ان دوستي بو بو اسپا وان لاي يو سونوني اهم يحسبون انهم يحسنون صنعه موسيمو رقيمو باوان باوان لوكو النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم هذه الايه في من يتعبت بغير شريعه الله ت... التي بعث دعس به رسوله على المشركين من المشركين واهل الكتاب كروهداد وني دوريه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتواي نسي بي بغبو ออนจอสฟุนกันรี يตันติ อลองบาตوريเอเกโอจิเสเรดีเด وفي اهل الأهواء وان في فننا في هذه الأمة انهم انو عم. انو, عم. إنو عم الامه كالخوارج الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم امر الله عليه وسلم باول ناس بكين باون اجتمع الشهوات الغي تي اوان يفنوا تو باتي كو غاپو ومذلات الفتن انتي اوان ادامو تو لي سو ينن قوي البلاء ادامو تي و الله غبار باه و صار صاحبه مغضوبا عليه اني توات ان توات ان تي ميجي واكو سيلا يوا جني تولام باه ما بينو وهذا يكون كثيرا بسبب حب الرياسه شيخ رضاز بو لي مان سيل لوكو غاپلو بو كياما نيفه كي كون وا ني pe fe pe kawon yan ma telehun في e potoga wal uluwu fil ardh kien si jeni to si pe yo yo ni pour ki galori le nti man fa lopopon gbaniyan allah akwar ka halifil aun yabi si firaun qala taala allah wasaqi inna firaun اُمَّهُمْ أَوْ جَؤْكَ رَاوَم أُمُّهُمْ نِي أُمُّهُمْ نِي أَرُ يَذْبَحُ وَابْنَاهُ وَاُنْطَغَوْا مُكْرِنْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاؤُهُمْ وَسِجَ كَمَا أُبِنِي وَمَا سَمِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ أَجَجُنْ أي wari e wari aye aye ti igbeyin aye alqiyama jannah tinda darul akhirah aye ti igbeyin e to se pe ti o ma be fawo ni re naj'alhu lil-lazina dayyuridu na'ulwan fil-ard allahu akbar a lati ma fe jega ولا فسادا عاتمتهم وفبالجه ولا عاقبۃ للمتقين يبين لليوم اجت عندهم تطايا لهم وهذا قال في حق فرعون شكل الاسلام زيเป الدين तो से पे ओ सो عمل يعني اسئله في فرعون وذلك وني ديले फिजे बे नि पे ان حب الرياسه كما قال شداد بن عوص إيه شداد بن عوص رضي الله عنه بي بيزر يا بغايا العرب يا بغايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية آه أني إن جاء لربعة إن جاء لربعة إن تمو الرياء kí a máa ṣe káre ní wáṣáhwátàlòkwàfíyà àti ìfẹ́nò tó pama kí lalára abùdáwó da sajistari wọ́n bí abùdáwó da sajistari kí a máa ṣáhwátàlòkwàfíyà kí ni ìfẹ́nò tó pama ọ̀lá ṣubọ̀rọ̀ إنه إن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نوصف التي في سلعه بلو حديثي روائق وبإذن الله تعالى ضرض رنب حديثي قتية وقالوه شيخ الإسلام المام الرجل رحمه الله تعالى التزواج وني فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين tin ba je o polo kwangu ya sisi pe won wonu fitina yi aw in hidahuma abi kano le ni ba ya ton ni fiara won عمت ظالب الخلق او كو بو بو ابلوبو ادا كوسنجو في بانو ادا ففدينو في الدنيا مداو وبلوي اي وزهرتها اتون يودو يودوره وصارت ضايه قصدهم او وديبي ان تو غاجوني رونغا وان انكو تو غاجوني نونكان لها يتلبو او ان تو وصارت غايه قصدهم اودي انتو قاعدين يروغو ان نينكن تن تي ام نلي لها يتلوبون تري عينن عينن لي وبيها يردون عيني كان وان يونس ولاها يغضبون تري عيني كان والتقوب ماعصيه الله بسبب ذلك واسبل سن تعوان اسني توري ره وامما فيتنا الشبهات ابو رؤ فيتنا الشهوات ني شي الحافد ابن راجب نواصلا يفهي ان يود داله يود تعالى تا وين با كان با في لي ام تنافسه اصل في تكاثر البارايت وني واما فتنه الشبهات انا واجب الصغير في الفتنه كيف كفي او كان والاخواء اتيفن المضله فسببها تفرق اهل القبله انتم انتم من. انتم فا او انا ني بي اوان مسلمين tonjo on temo sikibla kan kan awopin ya on so roshi'a on wadijo ni jo akasfaru ba'dhum ba'dho apako ma peke apakan ni keferi wa asbahu a'da'an on wadiota wa fi raqan on dijo wa ahzaban ati egbe orisirisi ba'da an kanu ikhwanan lemba tanti رضي الله عنه انذ في صنيه جايبي الامام اللالكي كما سبقوا شرح اصول اعتقاد أهل السنه والجماعه الله المصعود سطي يجئ قوم ان يكونوا قدوا يتركون من السنه مثل هذا مووا في لنصنا نبي الله عليه وسلم ان تدك جيبي يعني الاصبع ان تدك جيبي كاكيري فان ترتموهم الله المصعود سطي في فيون جاءوا بالطامة الكبرى اقبكان لانلاني ونو غويوا باين تبا في شوون له نيبا تبا نداهون ادادال كيكيرل تيبغوغون تيون ونو كان لو ميه يله يلهني تو انجي ا يفانو الحافظ لوجه وانت ساجي بي واصبحوا اعداء واتيوتا وفرقا واحزاب ا تيغبي بعد ان كانوا اخوان لهم بعض التجوام يادله تلي قلوبهم على قلب رجل واحد او كان او داغيبي اوكان او كان يا كان سوسو ني يبقى كان كو بو كوبو فلم ينجو فلم ينجو من هذه الفرق من هذه الفرق قسيتو لا نينو بو بو اون اوجو يي الا الفرقه في جويو كان سوسو اي يناني وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم عوانا ني وداكونو بولوان نبي تاع نبي لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق بيجو على الامه يو لوري دودو ني ووتيمو ووتيمو ووتيمو بورين لا يذروهم من خذلهم كونيكو بالرا باون او حتى يأتي أمر الله جئت تعلمون ما يرون في دي انا ني باير ا وهم على ذلك دون سي و لوري ر حديثي فوني ا ديتي اهل السنه والجماعه تعرفون طنوانه الطائفه المنصوره الطائفه المنصوره حديثي اتي الحديث و yóò fi ní ẹlẹ́mìbalẹ̀ tí a bá ń gbọ́ ṣàdíso wà nà bá tí a mọ̀ dẹ̀rù bá rẹ̀ pé à ẹ̀yí wà jẹ́jọ́ jì ṣàdíso ilére mọ̀ fi ní ẹlẹ́mìbalẹ̀ pé a láwọn abóòm àwọn áwọn akókò náà kún àhìsàn toy ko o sala ye pe ato ifatul mansurah onqani alafaqatu najiya atawujirisi wikuu nodan wenyawuruku to mafin a sala ye hadisi abidanin to hadisi ni tukutu o siman wanu araye hadisi manin no anwa yemi nipa pe hadisi ni to woni to liko ni ni riwaya hadisi àà náà So allah sánàbí mú tàbí olùkàtò jọmá látàzá ló ọlọ́fáìrí fi sáàmà bí n kàtò jọmọ bẹ̀ẹ̀sá tí sham ni Iba allah o aléhìwá sálẹ̀lẹ̀m tí a náà mr. jamil sálẹ̀lẹ̀m fi sálẹ̀lẹ̀m أهم وقنجاني الطائفة المنصورة أهم وقنجاني الطائفة المنصورة المام النعوي قلت لمصر ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين يقول يقول منهم شجعان مقاتلون امبنوا اون اون كنجو تنجبون ومنهم فقهاء امبنوا ان علماء ومنهم محدثون امبنوا وافاليس ومنهم زهاد امبنوا اون تو رايسا وامروا بالمعروف امتن فسن يدادا عن المنكر امتن قيبا جفوان ومنهم اهل انواع اخرى من الخير امبنوا وعلمنا نينو اون ياندادا ori diri sin canada wala yalzamu an yakunu mujtamiin kiyese dadapo se pe gugu won wa papo lojukan eni ti al imam anawi so woni kiyese bubu dada ko se pe ah eyan won wa papo ni ah ojukan nji al imam anawi woni balqad yakunu mutafarriqin fi aqtaaril ard ko dawon le pin a abun laye so in do woni pa mo ato ifatul mansurani so eni bo to yi pe won lo fa mo to woni shamikan e bu zendere no hadith an nabi sallallahu alaihi wasallam na o zefama fi bulum shaykh al islam ibn taymiyah rahimahullah ta'ala o zefama fi sey a erik so o zefama fi yabo sewan ni na egbaware ko lori hasu ni pe yan wa rasham ni kan aban wa ahli alghurbi yabo sewan pe ni lori nkan ti awon zaman alimam zaman awon naa ni to se pe to ba di gbeyan aye mo je ajoji al-mazkurun fi hadhihi al-ahadith awon ti won da ko ninu awon ahadithi alladhina yuslihuna idha fasada an-nusa awon ti won mo se daada ngbati awon yen ba di gaje ahumul ladhina awon ni awon jopetere ninu awon idile abiyan kan lianhum qallu woni tori pe won kerigan fara yujarsi kulli qabilatin minhum illa alwahid e nini ninu kan عزك مري الا الواحد والاثنان كما يقول يو كان سيمجي وقد يوجد في بعض القبائل ينالون بهم ايبومي منهم احد الضيغ اي وكان ليون ب كما كان الداخلون الى الاسلام في <صفيق> اول الامر كذلك يجب زيقوا متكوا ونسلام بعض الناس الريان وبهذا فسر الائمه هذا الحديث الينياون علماء السواجو نفيتو حديثي الامام ابن رجب نكنكا تيوسونغ تو سو مو غنيع سو او تو با مو يتكلم بنفس السلف ومعنصر الطلو اهو اهو السلف اف اي لي ماريو رو الي ما روجابو نوتيرون او جامع بيان العلم والحكم تو اتاوتيرامي ونا لوري سي سي مو في كو سي بي so turbe anganga frama baya mafalli ilmi as-salaf ala ilmi al-khalaf tafis ala ma ma so ni asuru alimani mo la asuru won owo pe asaru ni kun motira ni awan to in to ma po ju إنه لفري شرح سنة اللالكاي الإبانة الجامع لأخلاق الرواوي وآداب السامع آآ التمهيد آآ جامع بيان العلم وفضلي أو تلا با با با, با, با تقول لمن لا يقول لك أما أثار أما حديث لكم بجانة طبو جان سو يعني أصره المبنى الرجل إنه طبو جنبك ويومن سالة يطري وطولا سنة بلا عقبو وصومه سيبسبينا لهما واجب ومن لازم ابي ورا وصلحنا وما في صره بوبوا ورا وصلحوني افلي ما دي وروا كانوا تيران تما نكاتي راني من واجب ورون وكريجان انتي ارا نكاتي اللهم سبحانك في في بركه زي ابو لطو سيوني كنوا كو كو فين كوان نني اخلاص الامر واجب ست الاسلام لا يذهب ولكن يذهب ولكن يذهب اسلامون <سؤال> لا سمح الله او ان انا اهل السنه و التواليد قال <سؤال> الاوزاعي انه راجع الزوقي امام الاوزاعي عبد الرحمن الاوزاعي وزوقي في قوله صلى الله عليه وسلم وصني بقولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا انت الاسلام بين لا وسيعود غريبا كما بدا يقوصي بدا سيجي جه جه ما يذهب الاسلام قال امام <قلقضى> الاوزاعي <سؤال> اسلام بني ولكن يذهب اهل السنه تيتو يجب امان ديو لو حتى ما يبقى في البلد منهم الا رجل واحد تيتيو في السسكو نينو لو نينو افاني كازو ولهذا المعنى وقال الامام الازراعي تتا العم راجب زقي ولهذا المعنى وني في كلام السلف لما بنوا اورا حديثي ètò màá rè ní pé islamu ní lọ tánmá islamu ti wà oun wa kọ́ ní o tún wá tún bẹ̀rẹ̀ ma pàlọ̀pàá rẹrẹ̀ padà ara ṣùgbọ́n in tó jẹ́ òrùrù islam ta wọn sáláfà ma n pè ní suna n wa n pè ní salaf wa lọ́d امغن غنيو نو نوو كيري اني ولهذا المعنى الامر موجب ايروت يوجد في كلام السلف لينوي نورا اوسلاف كثيرا كثيرا اني او popolo مدح السنه ولهذا يوجد في كلام السلف كثيرا وني بل و تملي ينوري ننو اورا اوسلاف مدح السنه يقوم من السنه وواصحابه الغرباء walbu musi maro yin sunna pelu ijajoje o maro yin sunna nabi sallallahu alaihi wasallam pelu pe pelu ko ye yo je ajoji o waswa ahliha bilqinda ema se suru o ema ni rifu pe lo ara e ema ni pele pele ema ni ah shafaqo funan e ema ni anu funan fa innakum min aqallin nas le keri e so eyin le pe awon salafu gan ma nso nipa islam ni to joro do islam ma pe apema islam da kankan ma ta ba gbe ikan nawo sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai da dai ba san salaf sai mun so won ni da kakan mu na salamu zamanyen se lodi ta ba je logbe won sare awon sufi in lati n lura won laya won je kola won won be le ايونسناو تروفكو اني سورو بلا راين رحمكم الله كنواكو كو كو سايكيفوين فانكم من اقلنا سورو الى كيري دولونكا سوري نصيحه لنا تو دان سلاف ووتو جاهلو سنن سيزورو بلا اهل سنن لاو واناري امو بيدارو پوجو اوان بيداتو هانساوانا اتوسان تو هازاوانيا وانوا اوان اي تو بامو تو بامو ميرا سننا ناوا اوان اي تو تو بامو يدو اني سي سورو غلامه ياره اقال يونس بن عبيد تمام راجعو سوي يونس بن عبيد سوي ليس شيئا اغرب من السنه واغرب منها من يعرفها ليس شيئا قسيكا اغرب من السنه تو ياجوج تو من جاء جوج لو جا منها ان تو تو واجوجي جي سننا لو ما ما تو انسي يو وروي عنه انه قال اللهم اغبوا لا صد بن عبيد يونس بن عبيد اللهم اغبوا اني ان من اذا عرف السنه فعرفها قريبا واقرب من واقرب منه من يعرفها الامام يونس ماذا قال من اذا عرف السنه فعرف اصبح من اذا عرفت السنه انت بان انا ليتين بالسنن من اصبح فعرفها غالبا يوما ما دام منه انت بتون اجادوجي من يعرفها اني انتو زي كل اون فين واقرب منه انتوا توا دي اجو دي سنة في في ما يا لو من يعرفها يعني تو في ما يا غنغا انتو في ما معين انتو في سنة معينية يوجد دي لوجو معين قطقطاني اني واه سفيان الثوري انا ترى سفيان الثوري قال اني استوصوا السنة ايه اما سيدنا داو سننوا فانهم غرباء عملت جوجو amradu haula'i alaimma an o naja so pe erongba won alu ayimmai bi sunna in dagba lero pe lo sunna tariqatu nabi umu ni o jorana o wa lori e wu ko nu iruju سنه عن فني النبي التي كان عليها هو وصحابته وجانا النبي صلى الله عليه وسلم توى من الشبهات والشهوات تبوك بوكس يكون بيرجو اتوا في كفه كان الفضيل بن عياض وني يقول امن صوتين اهل السنه او Man arafa ma yadkhulu fi batnihin min halal. wani a wani suna wani tut dama in tinwakun reninun halal a wani sunan a wani tut sui pe wanda wani mamansu awon ka ci yi uwakunwa so in ka halali ne kama jikin uwakunwa a wani Man dama manarasa ma yadkhulu fi batnihin min halal وذلك ان الوجب الامام الحافظ الموجهه فصل عليه يقول وذلذلك يدري يجب ان لان اكل الحلال كان لالو من اعظم من اعظم خصائل السنه لانه اون ايروين كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم عرف sun masoro ida a ɗarafa ƙafirin min al'ulama il-muta'afirin min anil halifa wailu musulman ibamatan an masarima min alṣubuha a cikin fiye fiye ko dati ko sotan fi masarili al'imani billahi wa mala'aikaci wa kutubuwar rusulwari yau mil-akhir bin tabasaba ti من أهل pada de basaba al mutaakhirina min ahli al hadith anto wale yin nina wa ahli al hadith so wa goyin him atamami as sunnah ni taama n pe ni sunnah اقا ييهيم اتمامين السننه اذا ممكن سنه وعباره وتنبولون كتو سيبي اما سلم من الشبهات انت باب بابسه كونو روجو فيليعه قادات انو اون ادي سوكن خاصه باباجلو في مسائل الايمان بالله انو هو عالم ري ايغبا من الله وبا وملائكته ati malaika re wa وكذلك في مسائل القدر فكان ينون وعلم القدر وفضى الى الصحابه التي ولات بها الصحابه سنتي عباره عن ما سلم من الشبهات نينو وإعتقادات. نينو وإعتقادات. او في مسائل القدر ابا وعلم القدر وفضى الى الصحابه التي بها الصحابه كما لازما منهج السلف بزيقه ابتي امام باصره يوم باتوا السلف هو الامام ابن رجب بيقولوا موسى باتوا السلفه في هذا العلم ونس كونسي كوني با اليه او امام باسم السنه قالوا خطره, خطره عظيم والمخالفه فيه على شفا هلاكه ونت ري او جكنكن توبيج او جكن يابا èwù lallani wàl mọ̀kọ́lì fòfìhì ẹni tó bá sì yípa súnà aláṣàfà halakà ó wà lórí pààmù nígbà àwọn masáà ilú a cẹ́kọ́ you like rèé so in tó sẹ pé ó lè pààmù ní tí yíó kpàdà lọ síkòsùn ní kúfúrò اني وها قاعده دي انواصا وملما تله تله ان تنقني سنه ان قام وملما ان تنقني سنه ومرادوا لا اله الا يم النبي التي كان عليه هو اصحابه سو ادمه او مسلاف او سفيان الثوري او يونس بن عبيد او الحسن, الحسن البصري اتعمل بها لو ان تنقبلوا سنه ان طريقته النبي ابي هارون بن رجا وجونا النبي التي كان عليها هو صلى الله عليه وسلم واصحابه واتاب صحابره من الشبهات من الشبهات والشحوات وبقوا بكون نور الروحات في فك فيكن عندما وجهوا ثم صار في عرف كثير من العلماء وقال دي اصاحبوا اولما من اهل الحديث وما قال دي وغنيه متامين السنه كما نقول السنه ìbára ọ̀tọ̀ na almas felipe amina schumacher ní tó bá bọ́kwa bọ́sẹ̀ kó nù ìrújú fìlẹ̀ àti àkọ̀dáàtì òhun òkú sàáwátì sínú yàtọ̀ tó wà láàárín ààyè àwọn sárafu ni àwọn sárafu wọ́n ma ń lo nipe ahlus sunnati man arafa ma yadkhulu fi batnihi min halal nipe ola shahwa nipe kosi huju ninu awon kan to wonu kunre pe halali so kosi shahwa kakan nipe awon sunna awon to se pe awon ton je nka halali nti al-fudayl ibn al sana so awon to pe shahwa gan ba sunna ko pe yo ma je sahibu shahwa ma je ma jen zo bawu awon afa aladi ti to wa le ni en to ma nlo sunna fun o ma nlo fun subuhart ni kan en to ba je sha em sha huwa to ba to sha huwa re on to labara ni so to ba gbe po onu sunna mo so ko gbe ko sunna bo fi sunna awon ye fi sha huwa awon ye fi sunna e kan amma sare me na shubahat fun in to ba boka boko nu iruju fi ta qada din anwa di sokan khassatan ba ba julo in ta wa fa ala di te man lo fun in ta man lo sun da fun onni in to ba boka boko fi imani billah ti wo boka ko nu والملائكة تعطى ملايكة وكتبه اتتراره ورسله واليوم الآخر وكذلك في مسائل القدر بكنا ننو أول عمل القدر سو so, انتما اندو سنة ونكي انتو سير جنب انو على القدر تيكي انيو سنفو علمي كو سنفو كتابة كو سنفو خلق كو سنفو مشيئة سو so, انتو باب باب سيكون باب انو على ono kada ra wa fadailis sahaba intubabbo ko abbo se ko no shugo aninu wala tinbe fa'o sahaba inta wa ta fikke amara wa fi dukko ti on fi ti on lo ko so o ko ya ma يا الله ابن امام ابن الامام اصول السنه للايمان احمد شرح السنه لللالكائي شرح السنه شرح اصول اعتقاد عن السنه لللالكائي شرح السنه للبربهاري اتبيبلو السنه لابن ابي عاصم اتي اماجا دوبه ان لان خطره عظيم تركه هو في سنن انتو انتو لاغبراني والمخالف فيه انتو ماشي جنب السنه على شفه حركه هو اللي يجيونا فان تغبلوا بقوله الصنه ني هي يا هذا صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب